على غرار الخناقات مع البابا كيرلس و و حدث ناس رايحين يصيفوا يعني زي اللي من دول كده وراحوا ا س ك ن د ر ي ة ف ا ل ك ن ي س ة في المصيف قالت يا ج م ا ع ة ر ح ل ة لدير مريمينا ا ودير مريمينا ا قريب من ا س ك ن د ر ي ة اللي يحب يروح مش ع ا ب ل اشتراك خمسه جنيه فالست ة طلعت بتقول لجوزها ايه منروح مريمينا ا قال له احنا جيل نفكوا علينا جيال تودينا الكنايس انت روح عند البابا كرولس و قالها لا البابا كرولس و ولا البابا حمس مش ع ا ي ز ن ر و ح عند حد احنا جايين نبلبط وجايين ايه نفسح ما تما متعكرنيش علينا الست الراجل كسر بخاطر بخاطرها وبعد كده المهم وهيطالع لقط صوره للبابا كرولس و كده في حوش ا ل ك ن ي س ة قلت له بقى ح ت ة جوزي انت مش قادر عليه عمال يديك بالكتف وانت مش قادر مش قادر تعمل له ح ا ج ة انت هو ا ل ص ر ف و ا مع بعض فبتقول المدام ص ا ح ب ة ا ل ر س ا ل ة اللي بعتتها الجواب بتقولي روحنا البيت و ك م ر لو كان البابا كرولوز بيقولها ل س ب ه و ل ي بس لما ايه لما ي و روح بتقول و روح و استلم و مغص من الجنبين ب ع م ل ياخدوا شمال و ايه و يمين يقولها ل اه يا يميني و ش و ي ة يقولها ل اه يا شمال تقوله يمين ولا شمال يقولها لا هو دلوقتي اليمين بعد شويه يقولها اه يا شمال وتقول له شمال ولا يمين يقول لا هو دلوقتي الشمال انت انا عايز تخف قال ل ت له قول ان شاء الله يا بابا كرولو ستروح ا ل ر ح ل ة ق ا ل ه يا ستن كان هو ان شاء الله يا بابا كرولو ستروح ا ل ر ح ل ة والنسبه منه شويه عرق كده و ا ل ر ج ل ق ع د على حيله ق ا ل ل ه هو يعني اللي ما يروحلوش لازم يكويها عالجنبين يعني طيب يا ستن اخدها بالر... بالسالك كده من غير مشاكل ونروح ورح ا ر ا ل ب ب بد ا ا ولا كرولوس وصدق ل تصد ان ان ايه ح ق ي ق ة وصلني جواب الاسبوع ده من محرم بيه من الاسكندريه صحبه ا الجواب بتروي م أ س ا ه غريبه بتقول ا ن ه ي بتشتغل شغل بيتها وربنا وسع عليها واخدت ش ق ى اربع قوض ففرحانه بتفك الدواليب والسراير بتقول إ ن ه ا حست وهي بتنقل العفش إ ن ظ ه ر ه ا طق بعدها ماقدرتش تقوم راحت تكشف نامت في السرير حوالي س ن ة ا ل د ك ا ت ر ة قالولها انزلاق غضروفي خوفوها من ا ل ع م ل ي ة والدكتور يقول مفيش ا إ ل ا ع م ل ي ة و ب ع ت ه في الجواب بتقول يا ابونا ده فيه أ ش ع ة بتتعمل قبل ا ل ع م ل ي ة أ ص ع ب من ا ل ع م ل ي ة ف أ ن ا خ ا ي ف ة من ا ل ع م ل ي ة دي بتقول وفي عز تعبي كنت أ ق و ل لولادي اقروا لي معجزات البابا كيرلس ك ا ن ي ق و ل ه ا كتب ومعجزات ويقروا لها وفي يوم من ا ل أ ي ا م وهي بتنادي البابا كيرلس بتقول إ ن ابني نايم في و ح د ه في ا و ض ة ا ل و ح د ه عمره ست سنين ونص بتقول سمعت ا ل و ا د ب يتكلم ق ل ت تلاقي ا ل و ا د ايه بيحلم شيء طبيعي فبعد شوية بعد نص س ا ع ة الولد ب يقول لها امي يا ماما امي بتقول له ما قدرش قال لها لا انت خلاص انت خفيتي قلت له ا ز يا ابني خفيت قال لها البابا كرولوس جه ا ل ا و ض ة بتاعتي وخلع على وخلع الجلابيه السودا بتاعته وحط ا ل ع ص ا ي ر ة كانها على ح ي ط ة وقال لي يا ريمون أ ن ا ه ن ا م جنبك شوي ونام جنبي بس منعيش يا ماما كان نايم أ ن ا شايف بقه عمال يقول حاجات فقال له يا ب و ن ا أ ن ت منمتش ده الولد قال له حبيبي أ ن ا جاي عشان أ ص ل ي الماما تعال ندهنها بالزيت ب ي قالي و ل ل أ ق و ل ك طب خليك أ ن ت هنا ورجع ا ل ا دهنت لك ماما بالزيت في ن وشها حتى يا ماما الزيت في وشك اه ر ل ك ا ل و ن ا ل م س ح د ي د ه و ب ت ع ص س ج د و ي ك و المسجد و ي ك م ا م س ر د ويكون ا ل م س ك د ي د و ن المسجد و ي ك و ا ل م س ويكون ا م س ج د ويكون ل م س ي و ن ا ل م س و ا ل م س ي و ا ل م س ج ي ك و المسجد ي ك و ن ا ل م س ج ي ن المسجد ي ك و ن ا م س ج د ي ن ا ل س ج د ي ك و ن ا م س ج د و ي و ن ا ل س ج د ويكون ا د ويكون ا ل د و ي ك ن ا ل م د و ي ك ن ا م س ي ك و ن ا ل س ج ويكون ا ل م ن ب ن س و ي ف و ل ه س خ ت ه م ق ي م ة ف ي ا س ك ن د ر ي ك ا ل ر س ج ل ده تعب فالدكاتره في اسيوط قالولهم ان ا ل م ح ا م ده باقى عليه س ع ا ت فاحسن ي روحوا ببلده بدل ما تاخدوه جثه روحوا اليه يعني صاحوا يموت هناك ما كدبوش خبر بعض الاخته اللي في ا ل س ك ن د ر ي ة والقله قبل في بنسويف و ه م ببنسويف اخته بتاعت ا س ك ن د ر ي ة اصرت راسها و الف سيف نروح بيه للبابا كرولوس مصر يموت في ا ل س ك ة يموت بس نروح ايه للبابا كرولوس مصر و ي جابوه ايه وقم ودخلوا على البابا كرولوس و ب ب س ا ط ة الست بتاع اسكندريه ق ل ت يا سيدنا داحنا دا جايلك من اسيوط عايزه ترين احنا جايلك من مكان ايه بعيد ق ا ل له اسكت انت يا اسكندراني من اسيوط ولا من ب ن سويف طبعا تكتب هتعمل ايه قالتل بتشوف يا سيدنا ق ا ل ل ه ه ش و ف يا بنتي الرجل دا من ب ن سويف وبيشتغل محامي في اسيوط ده احنا دخلنا في الايه بقى اه وقبل ما هتروحوا بني سويف وانتوا راجعين هيطلب منكم يمص أ ص ر وعلى ما يوصل البلد هيبقى زي الفل خدوا الراجل ورجعوا بيه على بني سويف قبل ما يرجعوا بني سويف يعني انا معرفش اللي حصل حكايه ا ل أ ص ل دي لكن الراجل قالهم بقولكم ايه بدل ما ننزل بني سويف و ب ك ر ة نركب من بني سويف ل أ س ي و ط مناخدها ا طوالع على ايه على أ س ي و ط الشي ء الغريب ان ا ل ر ج ل روح وثاني يوم نزل مكتبه بعد ا ل د ك ا ت ر ة ما قالوا ان ا ل ر ج ل حالته ايه ما يقوص صدق ولا بد ان ايه أن تصدق وطول النهار تاني يوم طبعا ص ع ب ة خالص و خ ا ص ة ر نكون بنت ونشابه كناس قالولها ا روحي للبابا كرولس يمكن البابا كرولس ايه يدلك او يصليك راحت البطرخانه ل ل ا د ي ن ف ي ن سيدنا قالولها ا سيدنا راح يحضر عيد مريمين في مصر ا ل ق د ي م ة فاخد ا ل ت ا ك س وطلعت ت ج ر ب ا ل ت ا ك س عشان تحصل مين سيدنا البابا وهي بتسلم عليه في ا ل ك ن ي س ة ه ت ق و ل يا سيدنا ع قالها انتي اللي جايبك هنا ا ل س ا ع ة كامله دلوقتي انتي س ا ع ة ت م ا ن ي ة ونص قالها بنتك مروحالك ا ل س ا ع ة ت س ع ة اجي لروحي ا الحق روحي بنتك ا ل ب ن ت ما تتخبط متزعيش حد في البيت روحي لروحي ا ا ل س ا ع ة ت س ع ة ب س ر ع ة خ د ي تكسر روحي ر و واحد وصلت ت س ع ة و خ م س ة لقيت انتهى وانتظر على باب الشقه صدق و ل ا امتصر يجد أنهي و ح د ة ست زي كل الستات اتشملت ل في يوم وبتنظف ا ل ش ق ة فطلعت بره باب ا ل ش ق ة بتمسح كده قدام ا ل باب ا ل ش ق ة بتحصل في كل البيوت الشباك اللي جوه مفتوح طيار الهوا ه ب الباب اتقفل المفتاح فوق التلفزيون ا ل ب ي ت الصغيره عمرها سنتين جوه ا ل ش ق ة هي مش اتخضت ان الباب ي ت ق ف ل اتخضت على البنت قعدت تقول البنت ايه متخافيش يا حبيبتي انا هفتح الباب وانا جايلك خليكي قعده مكانك يا طبعا بتكلم البنت عشان البنت ايه اه متخافش قالت طيب اسيب البنت جوا وراح اجيب نجار ده انا على ما اجيب نجار يكسر الباب تكون البنت ايه ا ت ه ر ت من العياط طب اعمل ايه قلت لحبيبتي خليكي قعده مكانك وانا حبيبتي جيالك قاعده عم تدي واناس للبنت لكن جات ق ا ع د ة على د ر ج ة من درجات السلم اللي بعد الشقه يعني السلم العالي يعني الا انها قاعده تكلم البنت بس ت ب ع ا ن ت قاعدت لها انا جيالك يا ماما ولقت المفتاح بتاع الشقه بيتمد من تحت الباب خدي ا ماما مفتاح الشقه اهو طب فوق ا ل ت ل ف ز ي و ن فوق ال ايه فوق د ل ا ب التلفزيون يعني ا ل ب ي ت عمرها سنتين دي ه ج ي ب ه ا ز ا ي المهم الست سحبت المفتاح وفتحت الباب ودخلت توز في البنت طب يا حبيبتي جبت المفتاح ازاي قلت لها ابونا اللي في ا ل ص و ر ة ده ا خ ذ ا من عالتلفزيون وقال لي ادي ده لماما من تحت الباب ابونا اللي في ا ل ص و ر ة ده هو مين البابا كيرلس وصدق ولا بد أ ن ان تصدق